ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف ك ن ف ت ر ا ه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا د ع و هنالك ثبورا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 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのですがこの世を変えたのです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 وما ارسلنا قبلك من المرسلين إ إلا, الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا أنزل たちはこの世を変えたのは私たちの思いを語ることはありません。私たちは私たちの思いを語ることはありま ر ا ع く知って ج ع ل ن ا らい با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 يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا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 والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا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 فلا تطع ي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات, هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما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 وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا, إلا من شاء أ ن يتخذ الى ربه سبيلا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 والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها آ خ ر ولا يقتلون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 「そして今日は私の思いを知っております」「思い出を ر ってお ي م す」 و, و م ا تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا, لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون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 فقد كذبتم فسوف يقول لزاما